أ د ر ي و ذا طبعك ترجعلي ترجعلي بدمعك ادري وين انت وين الحب دام الغدر شمعك اه من طبعك ل تجيب طالي 「لجيب な ل ط